والفقراء <تصفيق> إلى الله والله هو ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وازرة وزراء خلال وَإِن تَدْعُ مُث قَالَتْ إِلَٰحٌ يُرْلُ الَّذِينَ يخشون اس کے ولا الظل ولا الحور وما يوم من يشا Ooh. <laughs> in, in uh وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن ن نکیر وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِهِبٌ وَحُمٌّ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِمُ سُودٌ Ooh. <laughs> وأنفقوا في يوم اجلهم ان That bang علي فيها حرير وقال الحمد لله الذي أهب عن إن ربنا لغفور شكور <fillets> الذي لا يَمَسُّ نَا فِيها نَصَبٌ وَلا يَمَسُّ نَا فِيها لُغُوبٌ صَدَقَ